التسجيل الثاني والأربعون استمع إلى النص الآتي ثم قرأه نزل القرآن مفرقا تثبيتا لقلب النبي صلى الله عليه وسلم وقلوب المؤمنين وضمانا لاستمرار الدعوة وكان من الوحي ما ينزل على سبب إجابة لسؤال أو بيانا لحكم يشغل المسلمين ومنهما يتنزل من دون سبب متقدم وهو الغالب في كتاب الله وعلم أسباب النزول يختص بما ينزل على سبب وسبب النزول ما نزلت الآية أو الآيات تتحدث عنه وقت وقوعه يساعد علم أسباب النزول في تفسير الآيات التي تتحدث عن الأمر أيام وقوعه سواء جاء لبيان أحكام شرعية أو قصة من القصص أو لفهم معنا معينا قال الواحدي ولا يحل القول في أسباب نزول الكتاب إلا بالرواية والسماع ممن شاهد التنزيل ووقفوا على الأسباب.